لا اله الا الله القران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من, أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إِن كنتم مؤمنين وَإِذَا ناديتم إلى الصَّلَاةِ اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بِأَنَّهُمْ قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا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 غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا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 Dank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 ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم وما أنزل إليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم أمة مقتسده وكثير منهم ساء ما يعملون